قناة الشيخ, الشيخ عادل من سالم الكلباني, الكلباني تقدم والنجم فذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوا وهو بالأفق الأعلى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 عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم النكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبذاؤكم ماذا أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أَمْلِ الْإِنْسَانُ مَا تَمَنَّى فَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَأٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ الله شض إِ الذينَ لا يؤْمنِونَ بالِالآخرِرَةِ لَسَّون المَلذَ إِكَ تَتَسمةَ الأُتَ وَماَا لَ بِ مِنْ علمِ إتبعونَ إ الن وَإِن الظوَّ لا يُونِي مِنَ الحَّ شَيْئَاب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 وَلِلَّ بمَا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأوْلٍ يَجزَ ال الذينَ سَ بِمَا عَمِنُ وَلِلَّا لِمَا فيِي السَّمواتِ وَما فِي الأأَوْلِل يَجزَ الذيِنَ أَسََُْ بِمَا عَمِنُ وَيَجزَ الذيِينَ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 مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُنِّيَتْ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةً أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ الْأَغْنَى وَالْأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى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 وخش عن أبصارهم مِنَ من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافر أن هذا يوم عسر كلبت قبلهم قوم نوح فكلبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربهم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 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للنكر فهل من مدكر كلبت عاد فكيف كان عذابي ونذر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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوا إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كلاب أشر سيعلمون غدا من الكلاب الأشر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُعْتَوِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ خَلَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إلا آلَ نُوحٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجزيْ مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرْنَا بَقْشَةَ نَافَتَ مَا هُمْ ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنها أعينهم فذوقوا علاني ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا علاني ونذر ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر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 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُومَ مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ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 في مقعد الصدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم ارحمان علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وَلَا تخصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فِيهَا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكلبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكلبان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 فبأي آلاء ربكما تكلبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليها يفآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فأَ آلَ إ رَبِّكُ ماَا تُكَّبان يُرسَلُ عَلَيكُ ماَا شوابُ مِاد وَنُحاسُ فَلا تَ تَصرون فَبِأَ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيومئذ لا أسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون من النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذي جننم التي يكلف بها المجرمون يقُفُونَ بَْهَا وَبَينَ حَم مِ آ فَبأَ آلَ إ رَبّكُ مَا تُكَلّبان وَلمَنْ حافَمَ قم رَبّ جََّة فَبأَ آلَ رَبّكُ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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكلبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكلبان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه من خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يظلمثن انس قبل ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفق رف خضر وعبقري حسان فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِذَا وَطَأْت عَلَىٰ وَاقِعَةٍ لَّيْسَ لِوَاقِعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ إِلَىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ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 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ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 اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل بانك مطرفين وكانوا يصرون على الحنف العظمين وَكَان يَفُونَ أَ إِلَ مِتْنَا وَكَُّ تُرَابَن وَعِظَامًَا أَإِا لََدعثُون أَوأَبَاءُنَ الأأَووجون قُلْ إِلَّ الأأَوَّلينَ وَالْآخِلين لَمَجنونَ إلَ مِي قاتَِو مِن مَا لَكُمْ أَنَّكُمْ أَيُّهَ الضَّالِّينَ النُّونُ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَا تَأْكُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ تَشْرَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُبَّالِ الْهَمِيمِ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم على أَنّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَلُ شِئَكُم فيِي مَا لا تَعْلَمون وَلَقَدعَتُمُن النَّشْأَةَ الأُولَا فَلَْ لَا تَذكرون أَفَرَرائييتُم مَا تَحْثون أَننتُمْ تَزْرَع نَهُ أَمْ نَحْنُ الزالعون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 فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ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 فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكلمون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لوْ ل إِكُُم غَيرَ الندينين تَْجعونَهَا إِكُُم صَادِقين فَأََّ ل إِ كَانَ مِن الْمُقَابِين فَرحُ وَريحان وَجََّةُ نَعَين وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ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 بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فَغُربَ بَلَهُم بِسُور اللَهُ بَابَ بَطِنُوا فِيهم الرحْمَةُ وَظاهِهُ مِنْ قِبَلِهِ العذاابَ يُنادُونَهُم أَلَم نَكُمْ مَكُمْقالَاوا بَل وَلََّكُمْ فَتَزَنتُم أَن فُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ مَرْتَبِةُم وَغرَروَتْكُم الْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجو كريم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَنظُورٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وَنِيعْمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لَمَّا قَفَيْنَا على آثَارِهِم بِغُصْلِنَا وَقَفَيْنَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِي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 وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجنا وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما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 ان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما طากوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتموا ذلك تعلمون به والله بما تعملون خبير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 ذَنِكْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشْرَبْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 اتَّقُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْنِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْنِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَفُونَ وَيَحْسَفُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شِيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ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 يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب نار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 فبإذْمِ اللهَّهِ وَل يُخْزِيَفَاسِقين وَمَا أَفَ أَ اللهَّ علىى وَسُول مِنهُم فَمَذاَا أَوْ جَفْتُم عَلَ فمَا أَو جَفْتُمْ عليه, عَلَيْهِ مِن خييدٍ وَلادِكَابِ وَلَ ولكن وَل أَمْظَّه يُسَلّطُُسُ لَم علىى يشاء والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القراف لله وللرسول ما افا الله على رسوله من اهل القراف لله وللرسول وليد واليتامى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله ان الله شديد العقاب <تصفيق> للانفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اَلاَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرج معكم وَلَا نُطيعُ فيِيكُمْ عددًا أَبَدَم وَإِن قوتنَةُملَنَصُغََّكُمْ واللَّهُ يَحَدُ إهُم لَذِبُون لإِنْ أُخْرِرج لَا يَخُدونَ معَاهُ وَل إِ قوتنُ لَا يصُونهُم وَل إَِّ صَرُهُمْ لَيوَّّ الأدِبَابَة مَ لا يصَظُون.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 قال اني مريئ منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا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 لا يَْستَم أأَصْحاب النَّادِ وَأَصْحابُ الجَنَّ أأَصْحاب جََّتِهُم الفَ إِزُون لَْ أنأَن زَلْنا هذاذ أُآانَ علىى جََدِ الَّ رَأيتَهُ خشًا متَصَدِْعَ مِن خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا اله الا الله عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفر بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا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 إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءا أو يبسطوا إليكم أيديهم وألسنة بالسوء وود لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وَِكَانَت لكُمْ أُسْوَةٌ حسَسَنَة فيِي إِبَرهِ مَ وََّذِينَ مَ إذ ق لِطَوْمِهِم إِا مُاءُ مِنكُم مَِّ تَعمُدونَ مِنْ دُِ الله كَفَبْن بِكُم وَبَدَا بَيناَا وَبَيْنَكُم العدوَةُ وَالبَعْض أأَبَد حتى تُؤمِنُوا بالِاللَّهِ وَحَْ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 ولا جناح عليكم أن تنقحوهن إذا آتيتموهن أجورا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 وَلَا يَقُتُ الْ النَأَوْولادََّ وَلَا يَأتِينَ بِبُْتَان يفتَرينَ وَلَا يَأتِينَ بِبُتَال يَفتَرينَهُ بَيْنَأَدينهَِّ وَأَْجُلَِّ وَلَا يَعْسينَكَ فيِي مَوف وَلَا يَعْسينَكَ فيِي مَوفٍ فَبيَعَّ وَاسْتَوْفِلَهُ النََّّ إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قَدْ يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب